تدريين ولي alloy بنفترق وتدريين قلبي بيحترق حين اتفقنا بكل شيء إلا الزمن أي الزمن لا نتفق ولا تزعلي لو نفترق قلبك خليف وقلبي أنا اللي بيحترق أي الزمن لا نتفق تدريين ولي abrupt تدريين قلبي بيحترق حين اتفقنا بكل شيء إلا الزمن عي الزمان لا نتفق ولا تزعلي لو نفترق قلبك خليه وقلبي أنا قلبي أنا اللي بدأ أحترق يا ورد في كل الفصول يا فرح عياء لا يطول قولي وقول كان عندك لي حلول قولي وقول يا فرحة القلب الحزين الوقت مر ومالك عذر دمك تبين ننسى العمر ننسى السنين يا فرحة القلب الحزين الوقت مر ومالك عذر كأنك تبين ننسى العمر ننسى السنين ونذوب في حب وحنين ونذوب في حب وحنين تدرين وش سر الحكاية الوقت يمر والكل شيء لابد نهاية وإحنا قربنا من النهاية ومالك عذر يا بسمة الثغر الخجول إن كان عندك لي حلول وإن كان ودك نتفق ولا ترى بنفترق ولا تزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي أنا قلبي أنا اللي بيحترق يا حب يا دنيا جديدة يا أحلام يا أحلى آبيات القصيدة إن كان جرحي ما كفى أنزف لك جروح جديدة وإن كان شعري ما وفى انسي حكي وانسي القصيدة يا أحلى أيام العمر كثر الحكي وش وما بقى عندي صبر والجرح في قلبي يزيد يا أحلى أيام العمر كثر الحكي يشبي بفيد وما بقى عندي صبر والجرح في قلبي يزيد ومالك عذر يا بسمة الثغر الخجول ما ظن عندك لي حلول وما ظن ودك نتفق واحنا تران بنفترق ولا تزعلي لو نفترق قلبك خالي وقلبي أنا قلبي أنا اللي بيحترق